ان الله جل يدازي على الاعمال وأنه يعني قد اتم النعمه على اليكسون على عباده المؤمنين بان جعل لهم الكعبه المشرفه قبلته من وحر وحرمه وحر الاشهر الحرم قال الله تعالى جعل الله البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرم والهدي والقلات فصير الله جل وعلا هذه الكعبة التي بنها آدم وشادها إبراهيم عليه الذي قد أبيانها بيانا بناها إبراهيم عليه السلام من أمر من الرحمن ومعه إسماعيل وذي أرفع إبراهيم القائد من البيت ربنا تخطع على العراج قياما للناس صلاحا إذا قاموا بحقها وعظمها حق التعظيم كما كان يقول المهام شفي إذا دخل الكعبة فنظر إليها إذا دخل الكعبة قال الله الله مزيدها يكون بهذا يقوم بحقها من الطوفي ومن التعظيم والتوقير أيضا لأن شعير من شعير الإسلام والطوفي هذا البيت قد أمر الله إبراهيم عليه السلام أن طاهر بيته للطائفين والعاكفين والكعس في لود عليكم السلام عليكم فمن تعظيمه وقامت, وقامت المهام ال ال الشعار فيها يكون سببا بصلاح الناس ومعاش الناس وقيام مصرح الناس في دينهم ودنيا فإن الحرم كما هو سبب لأمن الوحش والطير ما, ما ومن دخله كان آمنا كذلك وسبب الحصول الخيرات والبركات يل يلد به الخائف وإمن فيه الضيف وتربح فيه التجارة ربحا عظيما وتوجه إليه الحجاج والعمار كما في أشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب قيامة لمصارح البشر يأمنون فيها من القتال والغزو والسلم هذا على ما كان في التقدير الأول وكذلك جعل تعالى الهدى وهو يعني للهدي أسف وهو هدى لقلوب العباد وكلما كان الهدي أكثر كلما كان مكانة المرء عند ربي أعظم على قسمه وبركاته بلد الهدي الحرام لانعام المتعل الفقراء والضعفاء لا يجوز التعدي عليه وايضا كل ما قلد هديا للبيت الناس جميعا حتى اهل الكفر كانوا يعظمون ذلك فالحرم الله جلال فعلا جعله حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم وجعل الله جلال فعلا له الرزق يعني كما دعى ابراهيم عليه السلام ورزق أهلهم من الثمرات من آمنهم بالله واليوم الأخ فالله جلال فعلا جعل الكعبة من شعائره وجعل المسجد الحرام ملاذا آمنا لكل من قصده وأيضا جعل الرزق غضقا في هذا المحل فأهله في, في, في منعة وفي, وفي رزق ورغد من العيش بسبب هذه العبادة العظيمة ويأتي العمار والحجاج من كل حدب وصول قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتو كرجان وعلى كل ضامر يأتينا من كل عميق قال الله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أي جعل هذه الكعبة المحرمة حرم له وهي مشرفة والبيت الحرام والأشهر الحرم لتوقنوا أن الله جلالك وعلا هو الذي يشرع الأحكام وأن الأصل في العبادات التوقيف ولأنه الذي خلق ورزق وأعط ومنع وأحياء ومات هو الذي يشرع وهو الذي هو الذي يضع, يضع, يضع, يضع الأوامر والشرائع والقونة في تسير عليها لأنك لن تعبد الله إلا بما يحب الله بما يريد الله جلالك وعلا ليس للإنسان أن يكون من يعني من بناتي أفكاري ومن نفسي ومن دوقي ومن يختار عبادة لم يشرعها الله في علا فالأمم السابقة ضلت بذلك قال الله تعالى ورغبانيها تبتدعوها ما كتبنا عليم إلا بتغارد وإن لا فما رعوها حق رعايتها فهذا حتى إن قلنا أن المسكت عنه ما يجوز للإنسان أن يتقدم به عبادة لا جدا فعلا وإن كان مسكتا عنه لأنه لأن الله جدا فعلا لا يقبل من العمل إلا ما أحبه وما أحبه الله لا يعلمه العبد قط إلا عن طريق روحي لذلك قال وما تكم رسول فضور مالكم عنه فانته قال الله جدا فعلا لذلك تعلم أن الله يعلم ما في في الأرض يعلم الصالح للعباد يعلم ما يصلح للناس يعلم ما, ما يصلح للناس أيضا ولذلك قال اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور ورحيم اعلموا ان الله جعل شديد العقاب لمن بدل لمن حرف لمن ابتدع في دين الله وواسع المغفرة والرحمة يجزل بالحسنة الحسنة وكلما زل المرء فتاب واناب إلى ربي قبله الله جلاله فعله وغافر له عبدي علم ان له ربا يأخذ الزنب ويغفر فشهد اني قد غفرت لك وايضا فانه يبدل سيئات حسنة هذه من تمام رحمته سبحانه وتعالى ما على الرسول قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وما تكتمون ما على الرسول البلاغ عن الوظيفة العظمى للنبي محصورة في البشارة والنظارة ما عليه إلا أن يبلغ وما البلاغ البيان لأن البيان لازم للبلاغ قال وأنزلنا لك الذكرى لتبين لناس ما نزل وهو عليه أن يبلغ الرسالة كما قال تعالى يا رسول بلغ ما أنزل لكم ربك ولم تفعل فما بلغت, فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لا يسمع على قدر البلد فهنا التبليغ الرسالة ليس عليه إكره الناس على الإيمان ولكن أن يبلغ قال لا إكرهها في الدين وعليه أن يبين ولكنه أيضا كما قلنا بتطويع الناس وتعبيدهم لله جل فعلا أو الناس جميعا تحت راية الإسلام دون إيقاف الدعوة إلى الله جل فعلا ودون محاربة ذلك قال الله تعالى ما على رسول الله البلاغ إذا أتم فقد أدى ما عليه وهداية القلوب لا يملكها إلى رب القلوب سبحانه جل فعلا فعلى المرء أن يعلم جديا في هذا, في هذا الباب أنه, أنه مطالب بعباده الله جل في علاه في علاه وحده ولا لا شريك له لان هذه الوظيفه التي من أجلها خلقه الله جل في قال الله تعالى وما خلقت الجن والانسه الا ليعبدون ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعم وليعلم انه لا يعبد الله جل في علاه عن طريق الوحي والوحي جاء من الرسول أو من حملات شريعه الله جل في النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الرسل بل قال الله تعالى يكون في محل النبي صلى الله عليه وسلم أن الوكيل أنزم من ذات الأصير لسبيلي أدعو إلى الله على رصيلة آنة ومن اتبعني وما عليه أيضا إلا البلاد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضغ الله رأى سماع وقالت فعلا فأده كما سمعه رب حام الفقه لمن هو أفقه منه رب حام الفقه إلى إلى إلى إلى إلى إلى وليس بالفقه ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يخفى أي شيء من أحوالكم وعمالكم وإن أعلم خلاجات النفس وذقات القلب وما يدور في, في, في, في خاطر الإنسان يوفق من شاء ويدل من شاء على علم وحكمة فمن يريد له أن يهدى ويشرح صدر الإسلام الله يجع صدر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ما على رسول الله البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تطمون وربط قول ما أعلمه في قبل ما على الرسول بلاغ الله ما تدون وما تختمون يعني الرسول قد بلاغ وأنتم هنا سيظهر من قلوبكم أنكم تريدون الحق فتتبعونه أو ما تريدون الحق وعندكم الكبر أو الجحود فالله يعلم ذلك منكم ولذا يكون التوفيق على إسر ما كان قرارا في قلوبكم فهم أراد الحق لابد أن يبلغه كما حدث مع سلمان الفارسي ومن, ومن لم يرد الحق فإنه يطمس على وصيراته وانقلب قلبه حتى يكون يعلوه الران ويبقى عليه الأقفال فلا يستطيع أن يستفصل طريقه بحال من الأحوال وهذا أيضا في قوله الله يعلم ما تدون وما تكتمون بشارة لهذه الخير ونقاء القلب وصفاء القلب وهي نظارة لمن يحمل في القلب الحفظ والدغل والحسد والنفاق فلذلك قال الرسول ليس عليه إلا أن يؤدي فقد أدى وأما أنتم الله يقيشكم بما بما في قلوبكم فإن أردتم الحق بلغتموه وإن تنكرت أسرات فهذا ما قر في قلوبكم اتباعا لأهوائكم قل لا يستوي الخبيث والطي خبيث فاتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفرحون وهذا مثل ضربه الله للتمييز بين الحسن والقبيح والحلال والحرام والنافع الضغر والبر والفاجر وتعلمون أن القضية الكبرى أن الشريع الغراء جاءت تفرق بين المختلفين ولا تسوي إلا بين المتماثلين والحكم العام في ذلك هو يشمل المكاسب والأعمال والمعارف في هذا الباب لا يستوي الخبيث والطيب فلا يستوي الخبيث والطيب لا الخبيث خبيث النفس وطيب النفس نقي القلب وصافي القلب ولا يستوي ايضا خبيث المطعم والمأكل والمشرب والملبس مع طيب المأكل والمشرب والملبس سواء سواء سواء الاقتناء او سواء سواء الفعل يعني اكتسابه لابد ان يكون حلالا لا يكون خبيثا وايضا العمل معه ان يكون حلال لا يكون خبيثا ف, ف فان الله جل وعلا وضع وصفا دقيقا للنبي صلى على قال لنا اتبعون النبي الام الذي الذي ا النبي الام الذي يجدونه في التورات ان في التورات والانجيل قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث في وصفه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكلما كان في ميزان الخبث فهو محرم وكلما كان وقارب مكان الحلفه من الطيبات فيكونوا فيكون حلالا مباحا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالطيب والخبيث من التعاقدات التعاقدات الربوية كلها خبيث والبيع الذي فيه الغش كله خبيث كالمصرات كبيع الحصات وايضا كل غرر فهو بيع خبيث عقود, عقود النكاح منما عقود طيبة تحل وعقود خبيث لا تحل كعقود المتعة فإنها محرمة وعقود النكاح بالولي والشهود هي, هي, هي على الحل وال وهي أيضا طيبة فالطيبة القريفة لعند الله من الأرض من الحرام خبيث مردود على حالة طيبة حتى في الدعاء فإن الله لا يقبل الخبيث ويقبل الطيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل يطير السفر هذه مادة قبول الدعاء الصفر قطعة من العذاب رجل يطير الصفر أشعث أغبر يمض يديه رب يا رب ويتوسع بربه لكن قال أن يستجاب له لماذا؟ قال مطعم من الحرام وملبسه من الحرام وغذيب الحرام فأن يستجاب له فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فلا يستوي البر والفاجر ولا يستوي المؤمن مع الكافر ولا يمكن أن يستوي الـ الـ الـ السم مع, مع العسل لذلك قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبون للطيبات فلا يستوي الخبيث مع الطيب في كل حل وفي كل أمر وعلى كل وجوه والأشكال ولذلك قال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لما قال الطيب قال فابتقوا الله يعني لقبوا ربكم وابتقوا واجعلوا وقاية من عذابه بتحرير الطيب ولو بشق تمر والبعد عن الخبيث ولو كان من الأرض أصحاب القلوب الطيبة النقية أصحاب القلوب العاملة الذكية فإنهم يصلون إلى ربهم رب البرية بأسرع ما يكون إذا, إذا, إذا, إذا, إذا تحروا الطيب من والحلال من الحرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام بين وبعينهم المشتهات قال فمن تقشبات فقد استبرأ ديني مع قال لا يعلم هنا كثير من, من الناس ولا يستطيع المر أن يكون على وصف وصفه, وصفه الله جعال فاتقوا الله أولي للباب إلا بالرجوع إلى أهل ذكر ليعلم الخبيث من الطيب ولأنه قد يختلط عليه الأمر فيحسب الطيبة خبيثا وأحسب الخبيثة طيبا في هذا الباب يعني منهم من يقول بحل أكل الأسد ويحرم الضب ويقول إعكس تصب الضب حلال ولكن الأسد حرمت إذن قال فاتقوا الله يا أولي الأباب لعل تفلحون <تصفيق> فأنتم لكم الفوز العظيم ولكم الفلاح المبين إذا, إذا, إذا أسرعتم في الطيبات بعد الطيبات وانتهيتم عن الخبيثات أو السيئات والذلات وإن كان فيكون الرجوع فأسرع <تصفيق> ما يكون من <تصفيق> قال يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم وإن تسألوا عنه حين ينزلوا قرام تبدأ لكم عفى الله عن هذه مسألة عظيمة جدا لا تسأل عن أمور الله حاجة تتكلم. هو النهي عن السؤال السؤال الذي بسببه يقع التحريم في أشياء والتضييخ على الناس أو أن يكون في هدك العراض والأسطار كما جاء الله بن ميه يقول إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته أيقتلونه فتقتلونه فتقتلونه أو يعني يبقى قال البينة أو حد في ظهره حتى أنزل الله جعله لكن في الحديث أنه وكل أحدهم يسأل النسلم قال قد عابا النسلم المسائل وطمع رواجه والمسائل المحرمة سؤالها المسائل على سبيل التعنت السؤال الذي يكون على سبيل التعنت والسؤال الذي يكون على سبيل الاختبار وأيضا ليس الهدف النفع وايضا من ذلك الأسئلة التي تكون يعني هي ليست ملح العلم بل أسئلة التي لا طال تحتها ولا فائدة تحتها إلا, إلا المجادلة والخصومة إلا, نزع الم... إلا سرع المجادلات خصومات بذلك النفس... النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك ولأن الله أيضا علمنا وأدمنا يا أيها الذين أمنوا كأن النداء إشعاره الآن فمن علامات إيمانكم أنكم لا تسألوا أشياء أن تبدأ لكم تسعقكم وانتسلوا حين انا حين انا حين نزل القران تفضلكم اما ان تسالوا عن امور لا حدتكم بها ولا تعنيكم هون حسن الاسلام الم ترك ما لا يعني ان سالتم عنها وظهرت لكم ساءتكم فلا تكثروا على رسول الله صلى وسلم السؤال كما اكثروا على السؤال فقال الرجل ايذا انا ابي قال ابوك في النار فطبع وجهه بغضب غضب مرضاه الا ان نزل دعاه ثم قال أبي وابوك في النار فهو هو الذي استجلب على نفس هذا حتى راغب ان النبي صلى الله عليه وسلم من اسئلتهم وقال سالوني سالوني ما شئتم فجثع عمر بن الخطاب ودنا على ركبتيه وقال امننا بالله وبرسوله راضينا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نبيا قال نباك كان الناس, الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء فيسقلون عليه يقول من ابي ويقول تضل ناقته اين ناقتي فانزل الله تعالى, فأنزل الله تعالى الناس او يا الذين امنوا لا تسمعوا اشياء تبد لما فرض الحج خطب رسول الله صلى الله في اصحابه فقال يا الناس قد فرض عليكم الحج فحجو فخرج كل في كل عام سكت النبي ثلاثا وهذه الاسئله قد يكون فيها الطريق عليهم شوف ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل خشيه ان تفرض فقال ان النبي صلى الله عليه لو نعم لوجبت ولا استطعت ضروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم بكثره او هلك من كان قبلكم بكثره سؤالي اختلاف ما على انبياءهم فاذا امرتكم بشيء فافتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن, عن شيء فانتهوا فدعوا فالآية فيها أنه عن كثرة صوافي ما لا وقد يسأل سنة أشياء وضرورة له بلد بما شق على الأمة بسببه وكأنه يسبب في هذا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرمه من أجل مسألة إذلك قال الله تعالى ان تبدأ لكم تسؤكم وانتسألوه عنا حين نزل القرآن تبدأ لكم يعني العاقل اللبيب هو الذي لا يجب على نفسه الضرر ولا يجب على الأخذين الضرر فلا يسأل أن يكون النظر فيها أنها يعني ستورث مساءة بالتضييق عليه أو التضييق على إخوانه فيكون محاسبا أنه المتسبب في هذا التضييق الذي وقع عليه أو على أو على إخوانه هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب لذلك لابد أن يتفقه من يريد أن يسأل ويضع السؤال في موضعه في موطنه ودعق <تصفح> <أزلق> الله تعالى عف الله عنها والله غفور حليم أعرف الله <عنه> ما سلف من مسألتكم ما يعنيكم فلا تعودوا إلى مثله فإن الله واسع المغفر قد غفر الله لكم وعضركم في ذلك حليم لا يعجع عليكم العقوبة بل, بل فإن الله جل فعلا يشرع الأحكام من أجل, من أجل القرب يعني هذه الشراعة يشرعها الله جل فعلا وإدرافة التي يكلفنا بها هي ما هي إلا, إلا زيادة في قرب العباد من الله جل فعلا وأيضا تهيئت الناس إلى السواب العظيم لأن الله جعله قال أعددت العباد يا الصالحين ملعين رأت ولا أذن سمحت ولا خطر على قلب بشر وقد الله جعله يعني كيف يكون العقاب لمن أفرط في الأسلا وسأل في ملعينين وأيضا تخطى الخطوات التي تصل به إلى شغال شغال ما؟ قال الله تعالى قد سألها قامم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين يعني انظروا الى, إلى عفو الله عنكم وانظروا إلى حلم الله لم يعجلكم العقوبة ومع ذلك فإن الله غفر لكم هذه وحلمي عليكم لم يعجلكم العقوبة قال قد سألها قامم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أي قد سألها عن مس яدي مسائل المحذورة وأقوام أقوام من قبلكم ثم أصبح بها كافرين يعني سألها قام صارح النقة نعوذ بالله سألوا الناقة فلما أظهر الله جعله وأعطاهم إياها كفروا به وسأل قوم قوم عيسى عليه السلام المأيدة فلما أعطوها كفروا به فأهلكهم الله جعله في علاء. وقد ورد أن السلام من الله فرض فلا تضيعوه وسكت عن الشيء الرحمة تملكه وسكت عن الشيء الرحمة تملكه من غير السيان فلا تبحثوا عنها راه الحاكم يعني لا تبحثوا عنها إذا المسكوت عنه عفوه كما قال ابن عباس بالفضل في الرباب أن المسكت عنه عف في هذا ده وترى هنا بين الله جل وعلا انه لا تاسيس للعباده إلا الا بما بما بما اراد الله جل وعلا ولا, ولا يكون التعبد والتقرب الله جل فعلا إلا بما شرع سبحانه جل فعلا لذلك أراد أن يبين ضلال هؤلاء القوم ضلال المشركين الذين يتعبدون الله بأهوائهم في قول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة ولا حام ولكن الذين يكافروا أفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون هم هذه أتى باعتقدات الجهلية البطلة تجاه أنه يغير هذه الاعتقدات الشركية البطلة زي أننا نمو الشيطان نلبس عليهم أهلو الخرافات فجعلوها تشريعا خالدا فقد كانوا إذا أنتجت الناقة خمسة بطون أخرها آخرها, أخرها يعني الخامس منها آخرها ذكروا شقوا أذنه وخلوا سبيلها فلا تذبح شقوا ذناء وخلوا سبيلها فلا تذبح ولا تركب وهذه البحيرة جعلوها كذا حرة طريقة لأنها أتت خمسة بطون آخرها ذكر وما حكم ذلك وما الحكم العدد لا تدري نشأ في في رؤوسهم ففعل ذلك وأمضوه على الناس وكان الرجل منهم يقول إذا شفيت كأنه نزل إذا شفيت من مرضي فناقتي سائبة السائبة كالبحيرة وهي تسيب وأحرم الانتفاع بها وكان إذا ولد شات أنثى فهي لهم وإن ولد ذكرا فهي للألهة والأصنام وإن ولد ذكرا قالوا وصلت أخاها فلا يضح ذكر من أجل أنثى وهيها الوصيرة وكان إذا جاء من صلب الفحر عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره وهو الحام فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعا وكل هذه اعتقادات باطله لم ينزل الله بهم سلطان فكيف يعتقدون به فالحام لا يركب ولا عليه ولا ولا يمنع من وكل هذه كما قلنا اعتقادات باطله ولا نعتقدات الجهلية مخترعة ما أنزل الله بهم السلطان لذلك فإن الله قال لكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون المشركون لا, لا, لا يلعاوا الواحد منهم لا ينتبهون إلى نوم يكذبون على الله غير العالم فينسبون التحريم ما لم حريم من الأنعام وأكثرهم صفهاء جهلاء لا يعقلهم ولا تفكير لا يعرفون حالة من الحرام ولكنهم يقللون كبراءهم وسادتهم ولذلك قال الله تعالى ولكن أكثر ولكن الذين كفروا على الله كذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قلنا تعالى إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبونا مواجدنا عليه أباءنا أولو كان أباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل له قالوا لكنهم كفروا يفترون على الله الكذب يؤمنون يكذبون على الله جلالة في علاه التحريم والتحليل وينسبون ذاك ربنا جلالة في علاه اعتقدات باطلة وأفعال محرمة وبدع منكرة وما ويزعمون أنهم يريدون التقرب لله للعالم بالضبط يحذون حزوى من سبقه من الأمم قالوا رهباني ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء ردوان الله فما رعوها حق رعايتها فهم ينظرونها إلى القبراء وإلى, وإلى الرؤساء يقلدونهم في, في محل وفيما يكون حراما قال الله تعالى وإذا قل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبونا ما وجدنا عليه آباءنا أي إذا قل لولئك المشركين الضالين هلموا إلى كتاب الله هلموا إلى كتاب الله المبين ورسوله الأمين لتتعلموا الحال الحرام قالوا يكفينا ما وجدنا عليه أبآنا ونحن على ثلاثين مقتدون وهذا التقليد المذموم كل من تأتيه ساعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني وإن وجدنا أبآنا على أمة وإننا على ثلاثين مقتدون مقتدون قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أولو كان آبهم لا آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وهذه في عدلاء أن الأتباع ليسوا رؤوسا وأنهم لا يعلمون شيئا فهؤلاء يقلدون الكبراء دون نظر ودون علم ودون فقه ودون تفكيس ولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون إلى الحق المبين ولغاض من آيات التوبيخ والتقريع والتقليل من شأنهم كعلى تقريضهم اعمل ابا فلا صح تقريض الجاهل الذي ليس له حج ليس حجة ليس حجة من شر الدين فكيف تقلدون اباءهم على العمى من غير بصيره ولا هدى وفي الحديث الشريف عبد وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وهؤلاء أئمة الضلال من تشرنا في كل زمان وكان وبعض الناس يتبعونا صوت كل نائق هؤلاء صفاء الأحلام الأغرار الأغمار فترى غر هو الذي يجرهم جرا وجاهل يستطيع أن يسيطر على قولهم المشكلة الكبيرة فيهم لأنهم يتبعون الهواء وينذرون إلى الاقتداء والإكساء بمن, بمن سرق من وانت وأنت إلمس وترى من علماء السوء على هناك من خرج يتمجح ويقول أن نجاح المتعة جائز وليس فيه ثم شيء والمساء هذا أجماع هذا, هذا, هذا جاهل وايضا من مقام وخرج وقال بنك الفاضل البنكي ليس فيها ثمان شيء شهاده استثمار ليس فيها ثمان شيء الوداع ليس فيها ثمان شيء وقال بجزم انها قريبه في هذا في هذا الباب لكنهم يقلدونها يقلدون اباهم فيسيرون على سيرين بتقليد أعمى, بتقليد أعمى وهذا التقليد الأعمى على غير بصيرة وهذا حضر منه الله جعلا قال يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبيكم إذا كنتم تعملون أي يلزموا إصلاح أنفسكم وهذا يحتاج إلى عناء وبعض المجهود الكبير للوصول إلى ذلك فلينشغل المرء على نفسه يصلح نفسه ويحفظها مما يجب سخة الله وعذاب الله فلما أسفونا انتقامنا منهم ولا أدركوا ضلال من ضل إذا كنتم مهتدين يعني ضلال من ضل وترك الأمن الأفناء والمنك من هؤلاء وأيضا البعد عن مرضات الله جل في عليك بخاصة نفسك يا أجوال الذين أمنوا عليكم أنفسكم يعني اهتدوا عليكم بصلاح قلوبكم وأنفسكم عليكم بمراجعة النفس وعليكم برفع الجهل عن أنفسكم وعليكم بالمسارعة في تطبيق ما تعلمتم قال لا أدرك من ضل إذا أهتد ولا أدرك يعني ضلال الضالين أمامكم وهم كثرة كثرة فإن من أطاع الكثرة الكثرة هلك قال ان تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله وما يمن أكثر بله إلا هم مش قال الله تعالى يا الذين من عليكم أنفسكم لا دركم من ضل إذا, إذا, إذا اهتدتم كان قلت لا دركم ضل من ضل وانحرفا الحرف وزيغ من زاغا إن كنتم مهتدين على الطريق, القويم على الطريق المستقيم وشر القويم فقريبا ما ما تكونون على, على توفيق في ختام حتى تصلوا إلى ربكم بكرامة وبسلام ولا يخذ من هذا أنه لا يأمل عفو منكر بل لما خطب أبو بكر الصديق ذات يوم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا عمهم الله بعقاب إن الناس إذا رأوا, رأوا المنكر فلم يغيروا عمهم الله بعقاب وفي وقتين إذا قام النسلم بالواجب من النصف على لذلك قال أبو بكر يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم واني سمعت الرسول الله يقول إن الناس إذا رأوا منك فلم يغيروا عماهم الله باعقاضي إذا قام النسلم بالنصح والتذكير والأمر أفرنا المنكر انجلت الغمة وصار الأمر على, على ما ينفع الأمة ولذلك جريد عبدالله البجري لما اشترى فرسا خيلا بلغ بها بعد ذلك نصحا إلى ثمانمائة رجل تعجب منه جدا قال لا لا تتعجب أني بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطعوى النصح لكل مسلم وقد النبي صلى الله وسلم مروا بالمعروف وتناوى المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا وأعجبك إرائيم برأيه فعليكم بأنفسكم لا أدركم ضرارة غيركم قال الممو التلميذي في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاء الموت حين الوصيه اثنان منكم او اخران من ان انتم في في الارض الموت دلت في الوصيه في حال الصغر الحديث مرة ثانية حديث عظيم جدا نور بالمعروف وتناهى عن المنكر فإذا رأيتم شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجابكم إذي رأي برأيه فعليكم بخواسة أنفسكم فعليكم بأنفسكم <تصفيق> نعم لا يدركم ضلالة ضلالة غيركم وأيضا رأى في قول تعالى الذين أمن شاهدوا بينكم إذا حضر أحدكم موت هذه الآية الأخرى انتقل إليها بعدها فبين أبو بكر الصديق المقصود من الآية يعني عليكم أنفسكم لا يدرك من ضل إذا اهتذيتم أن هذا ليس كفاً على أمر المعرفة على المنكر بل حفثاً على أمر المعرفة على المنكر لأنه بالصراحة ينصرح الأمة بأسرها وأيضاً بأن ضلال من ضل لا يضره ولا يمنعه من أن يدعوه ليهديه وأن الدين نصيحه قال حديث جرير بن عبد البجلي بياعته رسول الله صلى الله كل مسلم وقال السمع والطاعه والنصح كل مسلم وقد قال الرسول في حديث تميم الداري قال ادموا النصيحه ادموا النصيحه قلنا نعم يا رسول الله قال قال الله ورسوله وعامه المسلمين وعامتهم هنا في قولي يا ردين أمان وشهادة غيركم إذا حضر أحدكم الموت إن حين الوصية الثانية إذا أعدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت نادلت هذه الآية في الوصية في هذا كونه مسافرا في السفر أي يا من أمنتم بالله وبرسولي أشهد بعض المسلمين العدول إذا شرف أحدكم على الموت يعني هو من نفسه ريح الموت وواجد علامات الموت كما أرد أمر بخطر في, في, في طائنه وواجد لما شرب وجد أنه, أنه نزل من الخرق الذي حدث في معالجه قال له المعالج قال له استخلف فإذا شرف على الموت وواجد للموت علاماته فله يعني أن يشهد شخصين عدلين من المسلمين هذا الأصل لأنه ممن ترضون المشهده ولا نرض إلا بالمسلم العدل أو شهد الواضح من غير المسلمين وهذا على مذهب الحنبلة ليس على مذهب الجمهور هو على أنه من غيركم يعني من غير قبيلاتكم والأحمد أخذا على الظرور من غيركم يعني من غير مللاتكم وهذا في حالي ضرورة وهي خلاصة أنه يكون في ضرورة وليس معه أحد من المسلمين فليشهد من غير المسلمين قال تحبسونها من بعد الصلاة فيقسماني بالله إن ارتبتم لأنا اشتري بي ثمنا ولو كان ذا قربها وقال لاتم شادة الله إن إذا لم الأثمين فالأصل ذا في ذلك تحبسونه من بعد الصلاة أي تقوفونه من بعد الصلاة للحالف وهنا تعظيم الحالف يكون بعد العصر وأن يكون, وأن يكون عند المنبر لأن وقت اجتماع الناس في بالله لا نأخذ لأنفسنا عرضا من الدنيا ولا نحب بالله كاذبين ويشهد على ذلك لأنه لا من المسلمين من أجل شيء من حطام الدنيا قلت إن رتبتم يعني شككتم في شأنهما من خيانة أو من كذب أو من تزوير فإن خفتم من ذلك فجعلونه, فجعلونه يقسم بالله كان قربة ولو كان ذا قربا فحلفوه ولو كان ذا قربا أي لو كان من نقسم له قريبا منا ولنتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فشهود يبرئون أنفسهم وحالهم بأنه عند حدوث الرئيب يقول يعني نحن لا نخول ولا نخل الشهادة التي أبنى الله بإقامتها ونحفظها ونعظمها تعظيمها لربنا وإن كتبناها كنا من الظلمين مستحق للعقوبة قال ولا انتم مشاهدة الله ان اذا لم الاثمين ايلاف في الشهاده التي امرنا الله باقامتها تعظيما لله وتوقيرا للامره وايضا تعظيما لحقوق المسلمين في حق فإهداره حق المسلمين او المسلمين لا يجوز الاصل أنه امر الناس على الحرز على المنع حتى تطيب انفسهم الله تعالى فإن عثر على نام واستحق إسما فأخران يقبان المقابلين يعني اطلع عن القرآن المحتفة حقا على الخيانة والكاذب منهما فإن عثر على نام واستحق إسما وطلع بعد الحالف على الخيانة وكاذب منهما التي أوجبت لهم الإسم والذنب وطبعا إسقاط العدالة فرجلان آخران يقومان مقام الشهدين الخائنين وليكون من الأقرب من أهل الميت فيقصبان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما عبتدينا إنا إذا لم من الظالمين عيفا يحرفان بالله أن, أن, إن شهادتنا أصدق وأولى بالسماء فنحن لا ندلس ولا نجذب ولا نبيع يميننا بثامن بخصدر معدودة لأن الله العالى قال لا ترجوها الله وقار وهناك كثير من قال القرآن المحتفى بأن بصدق ال ال الكلام أو بكذب الكلام فكأنه قال يميننا أحق بالقبول من, يمين من يمينهما لأنهما خان في الشهادة وما اعتذينا عليهما في رامناهما به من أخيانا إن إذن إذا كذبنا عليهما نكون من الظالمين الأنفسنا فنحن أبعد نساء عن نكذب في يعني على الشاهدين الش الش الأ الأولين ومعنا على الآتين الأولين ومعنى لا يتيني بإجابة أن المحتضر إذا كان في سفر ولم يرد كاتبا ولم يرد مسلما وصى وجعل عصية مع من معه من الكتاب فينبغي عليه أن يشد عدلين من دول ديني أو نسبه فإلا ما يجد في السفر فأخران من غير المسلمين ثم إن وقع ارتياب وشك وريب في القلوب منهما أقسام بالله على صدقهما فإن اطلع على الكذب منهما حرفها خلاني من أهل ميت بأنهما خانة بأن الاثنين خانة فتكون شهادة الفريقين حق القريبين حق بالقبول والسماء قال الزجاج إن هذه الآية من أشكل ما في القرآن وقال فخر رازي في تفسير الكبير إن هذه الآية فغاية الصعوبة وسبحان الخبيل العليم بحقائق كلامه ذلك أدنى أن أي... يأتوا بالشهادة على وجهه أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد إيمانهم <تصفيق> ولذلك قال الله تعالى ذلك أدنى يأتب الشهادة على وجهها لما عندما يقوم القريبان مقام الكاثرين الذين قد شهدان واضطرع على خيانة الشهادة بينهم كما في قصة عدي قال ذلك أدنى يأتب الشهادة على وجهها ويخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا الله ولا يهدي القوم الفاسقين أي ذلك الحكم المذكور أقرب أن يؤدي أن, أن يؤدي الشهادة على الوجه الصحيح من غير تغيير ولا تبديل خوفا من العدام الأخروي أو يخافوا الفضاح برد أبطال أيمانهما وهذا إسقاط لعدالتهما وخوفا إلى الناس ربكم أطيعوا أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبب نزول هذه الآياء حتى تتفهمها جيدا لأن سورة المسألة سألخصها لك على حديث عدي بن حاتم كان عدي بن عباس قال كان عدي وتميم الداري وهما نصرانيان يسافرين إلى مكة فخرج معهما فتى من بني سهل فتوفر ليس فيها مسلم فأوصى إليهما أن يحمل متاعه إلى أهله وكان قد كتب كتابا فيه جميع ما معه ودسته بين الثياب فوجد بين المتاع إناء من فضة فيه نقوش من الذهب أخذاه لأنفسهم شوفواه كتمه الآن وما أرجع كل ما, ما, أرجع ما أرجع كل المتاع فأخذهما لأنفس فأخذاه لأنفسهم ولما وصل مكة دفع المتاع إلى أهلي فافتخذوا الإناء فسألوا رجالين عنهم فقال لا ندري إنما دفع على إلينا المتاع لنحمله إليكم فاستحلفهما وأعطاهما المتعدون ما أخذهم لأنفسهم فحلف أنهم لم يجدانه ثم وجد الإناء الفضي عند رجب المكة فقال اشتريت من عدي واتمين فبذلك نزلت الآية أنه عندما يكشف الخيانة نابد من رضي افتقد الإناء فسألوا الرجلين عنه فقال نادري إنما دفع علينا المتاء لنحمله إليكم فاستحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف أنهما لم يجده وكان كاذبين ثم وجد ألناء الفضي عن درجة مكة فقال اشتريتم العدي واهتمين ففي ذلك نزل تادي آية الكلمة ثم جاء التذكير كما قلنا بالحش والمعب إذن هي المسألة فيها خلاف أيضا فقهي أصولي وهو مسألة الشهود الشهود الأصل الشهود لابد أن يكون عدونا ولا يكون الكافر لا يكون عدلا بحمل أحوال لابد أن يكون بارغا مسلما عقلا يعني عارما بما سيشهد وأن يكون عدلا في هذا الباب يعني قد ابتعد عن خوار المروءة والفسق والكافر الغير مردي لأن الله جال فعله قال ممن ترضى من الشهداء والكافر لا, لا يرضي لا وليس مرضيا لأهل الإسلام لذلك لا يكون شهيدا ولما الثلاثة على تلك وأول قول الله تعالى أو آخران يقوى المقامة فقال إذا كنت يعرضي الأمن وشهدت بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين روصيت اثنان إذا أعدل منكم أخرى من غيركم إذا أعدل الأرض فأصابت مصيبته الموت فيقسماني بالله إن أتفل أنا الشابي ثمن ولو كان ذا قرب للشخصين كون تكون الرصيه لشخصين من غ... قال من غيركم من غيركم اولا الجمهور يعني من غير قبيلتكم وصراحه من غيركم او غير اهل الاسلام فاذا قضى وأقسم وظهر انهما كاذب انهما على الكذب انهما كاذبان فغيرهما يقوم مقام من الاقرباء فغيرهما يقوم مقام المن في هذا الباب هو اننا ناخذ من هذه الآيات العظيمة أنه لا تعطيل للأمر الفنها المكة بل هو سعي لها لا يدرك ضلال إذا اتذيتم يعني لا يدرك ضلال الضال ولا سكون الساكن أن تتحركوا لله جل, جل في علاه وأيضا من ذلك أن الله العالى جاء بشريعة عظيمة لا تفارق بين المتماثلين لكن لا بين المختلفين فالنظر هو الحق بالنظر وإذا كان عام شاف الموت على سفر أشهد من غير المسلمين شهدة فيقسمان بالله أنهما على حق وأنهما لم يكذب حتى يتبين خلافه فتبين خلافه فإذا المسلم ينزل منزلته حتى لا تضيع أموال المسلمين أباء مع أهل الكفر ثم قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فأقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت عن نام الغيوب أذكر أيها الناس ذا اليوم العصيم الرهيب الذي يجمع الله فيه الرسل والخلاق للحساب ذلك أوم مجموع له الناس ذلك أوم مشهود فقال الله تعالى ذلك أوم مجموع له الناس وذلك أوم مشهود ليسألهم الله جل فعلا أن كل ضغيف وزليل وكل صغير وكبير وإنما قلنا شيء إذا أردنا نقول أكون فأكون قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق معيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يحشرون حفاتا عراطا قال قالت أنظر بعضهم أبعض قال الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فهنا يسأل الله يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت يسألهم من الذي أجابكم على التوحيد دعوتموه إلى التوحيد فأقول لها نعم فأقول من الذي أجابكم على التوحيد وهل استجابوا لكم ام رفضوا ام كذبوا يقول لا علمنا انك انت علام الغيوب اي لا علمنا جانب هذا انهم قبلوا ما قبلوا لما اختفوا ماذا فعلوا قال فانت فانت يعني فانت اعلم بما, بما اجابون وانت تعلم ما كان وما يكون وما لم لو كان كيف سيكون لا اخفى عليك شيء من أمور الرزق يعني الرزق مقصوم وأن الأمر ما ظهر وما بطن كله مقدر فعل الأمر أن يعتني بنفسه عبادة لله دل في علاه إذ قال الله يا عيسى بن وليم أذكر عليك يبقى حتى نسعد ونحن نختم الصورة بفضل من ربنا ونعمة بلغنا إلى قريب من ختام الصورة فيكون الختام بإذن الله والارتقاء بعد ذلك إلى أن ندخل على صورة الأنعام ولله الحمد منه في الفوائد المصبطة بذلك جاءت الشراء الغراء لا تفرق بين متماثلين لكنها تفرق بين المختلفين فلا يستوي الخبيث بالطيب ولا يستوي الصالح بالطالح كل اعتقادات الجاهلية مطروحة خلف الظهر والبدعة كذلك أعظم النصرين جرما من سأل سؤالنا فضيق على المسلمين بسؤاله أو على المسلمين بسؤاله كان ممكن نختم لكن إن شاء الله يكون في العصر أفضل وندخل على سورة الأنعام اللهم يسر علينا رب العالمين اللهم أمين جزاكنا كله خير في أي سؤال تفضلوا